بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على عبد ي أفريق ن من ا الله سبحانه صنحة ورسول ع ا ا ل حول ل ى الله ا ل ج م ع ل ي ه و س ل م قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في وصف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م قال حدثنا أ ب و عمال الحسين بن حريس الخزاعي قال أ خ ب ر ن ا وكيع عن ك ه م ة بن الحسن عن عبد الله بن م ر ي د ة عن يحيى بن يعمر قال أ و ل من تكلم في القدر معبد الجهني, معبد الجهني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 إ ن قوما يقرؤون ا ل ق ر آ ن و ت ق ص ر و ن العلم ويزعمون ان لا قدر و أ ن ا ل أ م ر أ ن س قال ف إ ذ ا لقيت أ و ل ئ ك ف أ خ ب ر ه م أ ن ي منهم بريء و أ ن ه م مني برءاء والذي يحلف به عبد الله لو أ ن أ ح د ه م أ ن ف ق مثل احد ذهب ما قبل ذلك منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره قال ثم أ ن ش ا يحدث فقال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد ض ي ا د الصياد شديد سواد الشعر لا يرى عليه أ ث ر السفر ولا يعرفه منا أ ح د حتى أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ل ز ق ركبته بركبته ثم قال يا محمد ما ا ل إ ي م ا ن قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر والقدر خيره وشره قال فم ا ل إ س ل ا م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 قال فما اماراتها قال ان تلد الامث ربتها وان ترى الحفاه العراه العاله اصحاب الشاء يتطاولون في البنيان قال عمر فلقيان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث فقال يا عمر هل تدري من السائل ذاك جبريل اتاكم يعلمكم معالم دينكم قال حدثنا احمد بن محمد قال أخبر ابن اخبرنا ابن قال أ خ ب ر ن ا كهمس بن الحسن بهذا ا ل إ ث ن ا د نحوه قال حدثنا محمد بن المسن ى قال حدثنا معاذ بن معاذ عن كهمس بهذا الاسناد إ ث ن د نحوه بمعناه وفي الباب عن طلحة بن ن طلحة وفي و الباب عبيد الله أ ب م ل الله قال ك وأبي أبو هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا عيسى ح ي ث ح س نحوه ص ي ح قد ر ي من غير و ج نحو هذا عن عمر وقد روي هذا ع م ر روي وقد الحديث هذا ع ن ا ب ن عمر رضي ا ل ل ه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ا ل ص ح ح ي و وسلم و ابن النبي الله عن عن عمر عمر عليه صلى ه الحديث يعد من احاديث ا ل أ ص و ل في ا ل إ س ل ا م ف إ ن جبريل سال النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن مراتب الدين فمراتب الدين ث ل ا ث ة ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ح س ا ن ولكل م ر ت ب ة أ ر ك ا ن ف أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م خ م س ة الشهادتان واقام ا ل ص ل ا ة وايتاء ا ل ز ك ا ة والصوم والحج ومراتب ا ل إ ي م ا ن س ت ة الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله و واليوم ا ل آ خ ر والقدر خيره وشره و ا ل إ ح س ا ن له مرتبتان أ ن تعبد الله كانك تراه ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراه ثم السؤال تفصيلا أمرات سيعد ذلك الساعة بعد عن هذا, هذا الحديث إ س ل ل ا هذا ا م يعد الدين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في آ خ ر الحديث هذا جبريل أ ت ا ك م و ع ل م ك م دينكم وهذا واضح معروف لكن فيه فوائد الأولى أن الإنسان إذا أن العلم وأهل فيه ظهرت عليه أهل إذا الحديث الفائدة أما الإنسان العلم العلم الأسباب لكن إلى بدعة ينبغي يرجع أن من الذين ع ل م و ن العلم الراسخ ف إ ن يحيى بن ع م ر قال أ و ل من تكلم في القدر معبد مع الجهني قال فخرجت أ ن ا وحمايه بن ر الرحمن الحميري حتى اتينا ا ل م د ي ن ة فقلنا لو لقينا رجلا من أ ص ح ا ب النبي ف س أ ل ن ا ه عما حدث هؤلاء القول ما قال لقينا رجلا خلاص فسالنا لقينا رجل ا من أ ص ح ا ب النبي صلى ع س ل م لان الرجل من اصحاب النبي على علم ب م ر ا س النبي صلى الله عليه وسلم ف أ و ل ما ظهرت ب ل ع ة القدر طلب هؤلاء العلم مع أ ن ه م أ ص ل ا من العلماء لكن طلب هؤلاء العلم على يد رجل من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ي س أ ل و ن ه فدل هذا على أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا نزلت به ا ل ن ا ز ل ة س أ ل أ ه ل العلم أ و ل ا بدلا من أ ن يفتئف بين يدي العلماء و أ ن يخترع و ن ي ك و ل أ ق و ا ل ا بلا بينه ولا دليل ثم بعد ذلك يورط نفسه ولا يدري بعد ذلك من مخرج إ ذ ا ظهرت ب د ع ة أ و ظهر شيء ا س أ ل أ ه ل العلم عن ذلك ا س أ ماذا اقول في هذا الباب في هذه ا ل م س أ ل ة في هذه ا ل ب د ع ة ماذا أ ق و ل ولا ينبغي أ ن ينقلب الناس جميعا إ ل ى علماء تنزل ا ل م س أ ل ة بالمسلمين كل واحد يحلل ويقول كلاما و ك أ ن ا ل م س أ ل ة س ه ل ة ف أ ص ب ح الناس اليوم يقولون و ف ت و ن في امور لو كانت على عهد عمر رضي الله عنه ن ج م ع لها أ ه ل بدر ولو كانت العصور هو ف خ ي ن لاجتمع العلماء و عليه ذ ه ا ل م س أ ل ة لكن ت ح ل ي ل لا ه وذلك ل أ ن الناس قل علماؤهم و أ ي ض ا قل من يؤاخذ من يتكلم بالعلم أو لا يوجد من يؤاخذ من يتكلم من أو يوجد ولو تكلم واحد بالعلم فجاء به السلطان وعلاه ب ا ل ض ر ة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان ص د ي ق يخبر الناس ببعض ا ل أ م و ر ا ل م ت ش ا ب ه ة فجاء به ثم علاه بضرته وضربه على ر أ س ه حتى سال الدوم من ر أ س ه وقال يا امير ا ل م و م ي ن ذهب الذي كنت أ ج د خلاص النومين يا أمير كثير من الناس يحتاج إ ل ى هذا الضره فوق ر أ س ه ويضرب حتى يسير ا لا د م من رأسه حتى ل يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى اختبرك اختبارا ا خ ت بسيطا ا ا ر ب و أ ق ف ز بك إ ل ى ا ل ق ر ا ء ة في جامع ا ل إ م ا م ابي س ي و ب ا ل ت ر م ز ي عن مثلا أ س م ه ب ا ل ا د فما القول فيه ل م تسمع في ه لكلام العلماء ولو بلغك كلام العلماء لن ت أ خ ذ به ل أ ن ه قد أ ر ض ى ر غ ب ة في نفسك بغير ضابط شرعي ولا بضابط علمي فحينما ت س أ ل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عنه ف إ ل ى لي أ ق و ل هذا من المفسدين في ا ل أ ر ض وحينما سئل الشيخ مقبل ابن ه ا د ي ا ل و د ي ع رحمه الله تعالى قال أ ب ر أ إ ل ى الله عز وجل مما يصنع ف إ ن ه شؤم على المسلمين فإذا هذا قلنا ولا كلام العلماء المعتبرين في العصر اللي هم زي أ ح م د وزي, وزي الامام أ ح م د وزي ش ي خ ا ل إ س ل ا م ج م ي ع ص و ر ه لكن أنا أقول لو وجدت سلفيا واحدا يعتقد هذا الكلام يبارك لكن لن يوافق أ ح د على هذا إ ل ا من شرح الله عز وجل صدره للسن أخيرت أحد ونسأل الله عز وجل أن يتكلم يتجاوز عن عباده لكن يبقى الكلام في ليس يموت يحيى الرجل رجل رجل الله لا الله عباده الكلام المناهج لأن المنهج هذا الشبابين تتعلموا هذا المنهج لا؟ على وجل وجل لكن لأن عز عز عن هل حبث نريد أن إحنا نقول يعني أ ن ت ا ل آ ن لو مدحت هذا الرجل أ خ ر ج مثلما خرج、يلو. توكل على الله افعل مثلما فعل هل ترى ان ما فعل رفعت و به ا ل س ن ة و ا ل ق م ع د به بدعه هل ترى ان ما فعل وما قرر من منهج التزم به رجل واحد هل أ ط ل ق ت ل ح ي ة أ و لبث نقاب أ و درفت س ن ة أ و نهيت عن بدعه بهذا المنهج لا طبعا ف إ ذ ا أ ي ميزان تنظر به هو ميزان ا ل س ن ة هو ميزان ا ل س ن ة ميزان أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه ة ميزان أ لكن السنة والجماعة ل طيب لكن لعلك ت ه د أ قليلا قليلا ولا أ ق و ل تقتنع اقتناعا كاملا لعلك ت ه د أ قليلا إ ذ ا علمت أ ن من أ ص و ل هذا الرجل سب العلماء الكبار فلقد سب علماء ا ل م م ل ك ة عن ب ك ر ة أ ب ي ه م ولم يسلم منه لا ابن باز ولا العثيمين ولا أ ح د ووصفهم بأنهم علماء س ل ط ة وطالبوا الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى ان ل تعالى أ يترك هذه المناصب وكانوا يلقبون بمفتى ال سعود هو وعبد العزيز ال الشيخ ا ل آ ن مش مفتى المملكه ة ه ده مفتى ال سعود مفتى الحكام بس وقالوا ينبغي ان يحجر على عقله انا اقول هذا الكلام ل ت ح ف ظ ذلك عنا ل م ا ك ل م ا ت حق لا بد ان تكتب ل ا بد ان تقال لاننا نعلم ان الضوابط م ن خ ر م ة فمن قائل لقد كان وكان وكان وكان, وكان وكانك و أ ن ك تتحدث عن ب ط و ل ة ع ا د ي ة كاي ب ط و ل ة من البطولات فلا ع ج ب انك انت حينما ت ص ف شباب الفيسبوك الذين خرجوا بانهم ابطال يبقى لا شك ان هذا من, باب أولى يبقى هذا من باب اولى لان الضابط عندك ليس و ض ا ب ط ا ل س ن ة وليس و ض ا ب ط الرجوع الى اهل العلم الراسخين وليس و ض ا ب ط الاصول اصول ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فاصول ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ان ضبطت بها انتهت يعني الان انت قد تقبل كلام في ابن باز والعثيمين لكن ما تقبل كلام في ابن باز فيه لأن, لان العواطف قد لا تساعدك على هذا يعني أ ن ا أ ق و ل لك ما تقول في رجل يقول في ابن باز ينبغي أ ن يحجر على عقله ما تقول في رجل يطلق عن هؤلاء عملاء ا ما تقول في رجل يقول ب أ ن هؤلاء يعطون الفتاوى التي توافق ا ل س ل ط ي ن والحكام ما تقول في هؤلاء ما تقول ما في رجل يقول فيه ابن باز بانه من المفسدين يقول فيه مقبل ابر إ ل ى الله مما يصنع ه ؤ ل ا ء مما يصنع هذا هذه ا ذ ه أ م و ر أ ن اقول لك ي خذها و أ ن ا أ ع ل م جيدا أ ن ه ا قد تكون ص ع ب ة أ ن تتلقاها أ و كذا ل أ ن ه ا قد تخالف العواطف لكن نحن نقول هذا ونقول أ ك ث ر منه أ ض ع ف م ض ع ف بل لا م ق ا ر ن ة في اننا لا نرضى أ ب د ا يعني نفرح ب أ ن يقتل مسلم واحد على يد عدو من أ ع د ا ء الدين فقاتل الله كل عدو من أ ع د ا ء الدين وعلى ر أ س هؤلاء أ م ر ي ك ا وفرنسا وهؤلاء ا ل أ ع د ا ء الذين جابوا وعاتوا في ا ل أ ر ض فساله و ل س ا الله عز وجل أ ن يخلص المسلمين من شرهم و أ ن يرد كيدهم و أ ن يجعل كيدهم في نحورهم لكن هذه م س أ ل ة والحكم على المناهج والاشخاص م س أ ل ة إ ي ه مسألة أ خ ر ى ف أ ص و ل أ ه ل البدع والضلالات والانحرافات أ ص و ل ينبغي أ ن تضبط ولما لم تضبط مثل هذه ا ل أ ص و ل يضيع الشباب يا اخواني أ ن ت م لو تعلمون ق ا د ة التكفير في بلدنا هذه و ق ا د ة الجهاد في الزمن الماضي كان لا يمكن أ ي ض ا أ ن تنكروا عليهم لكن ما الذي حصل أ خ ذ هؤلاء الشباب إ ل ى منعطفات خ ط ي ر ة جدا حتى كفر ه ؤ ل اباءهم ء ا ل ش ب ب آ ا و م ه ا ت ه م وحتى حرموا علينا دخول هذه المساجد وسماوها مساجد ضرار هذا الفكر التكفيري والفكر الجهادي الذي قام على معارضة السلطات ولهذا ا ت السلطات بكل قوة حتى ضاعت د خ ل بكل المعنفل مع السنة قوة و الان يمكن تسمعوا الان عن م ن ط ق ة الصعيد كم محافظه في الصعيد يجي عشر محافظة ا لم س ي د ا عرفوا سنة يعرفوا ة ا م السنه ة السنة السنة فلو سوف تزل الأمور و انك بميزان بميزان تدرك أ م ق لكن لو أدركت الأمور أو نظرت ا ل أ م و ر بميزان العواطف سوف ترد كل ما أ ق و ل وان وزنت ا ل أ م و ر بالعواطف سوف ترد كل ما اقول, سوف ترد كل ما أقول لكن ا ل أ م و ر لابد أ ن ت أ خ ذ بميزان الشرح وسوف تنحذ بميذان السنة الحديث والمحمود عندك من, واض... من... من حافظ ا على ل سيد ن ة ورفع ع ل و ه ان ل خالف السنة قياس أ ي رجل هو هذا ليس بالعواطف ما تقولش ده واحد تقول فتحت مثلا ده ده أعلى الجهد في العالم الجهد إيش في إيه ده الجهد ده ده يعني إن شاء الله؟ على يديه. لكن لعبة وضوابطه بشروطها كده شاء بسببه حتى في ا ل م ن ط ق ة التي كان يعيش فيها هو وامثاله أ ي س ن ة رفعت أ م ا تحول هذا الجهاد ا ل أ و ل بعدما خرج الروس إ ل ى أ ي ض ا جهاد بين جميع الفصائل وكما أ خ ر ج الروس أ د خ ل و ا امريكا فما هي السنن, التي رفعت ما هي السنن هذه التي رفعت قتل الشباب ل أ ن ف س ه م أ م ا م السفارات ما, دليله؟ ما دليل ه إن م اننا دليل إ أ ف ج ر نفسي و أ ق ت ل شابا أو ث ن ن ي أ و ث ل ا ث ة أ م ا م ا ل س ف ا ر ة من السفارات يعاد بناؤها بالذهب و ا ل ف ض ة ما ر أ ي ن ا والله بلدنا بلدان خاست و أ س ل م ت لما فجرت و سفارات و إ ن م ا عادت فالدماء التي تذهب هذه ما دليل ذلك ما الدليل ما الدليل فلا زوال الدنيا أ ه و ن عند الله سبحانه وتعالى من ا ر ا ق لدم المسلمين هذا يسمى الجهاد النبي جاء ليعلم أ ص ح ا ب ه يقتلون أ ن ف س ه م النبي جاء ليعلي الجهاد الشرعي النبي ج ا ء في مراحل استضعاف لماذا هذا يعلن الجهاد في مراحل استضعاف أ ي د و ل ة ا ل آ ن تبنى و ب ن ي ة لتعلن الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم ما كلف الله بالجاه في مراحل ا ل ا س ت ب ع ا ت وهذا يريد أ ن يكلف المسلمين والناس عنده على على قسمه اما حكام عطلوا الجهاد وهؤلاء كفار و إ م ا علماء وافقوا هؤلاء الحكام وسكتوا ولم يحركوا ا ل أ م ة للجهاد فهؤلاء علماء س ل ط ة يبقى العالم الذي يريد أ ن يشتري نفسه يبقى لا بد أ ن يلحق هناك برقب المجاهدين النبي م ج ا ه د ي ا ل ن صلى الله عليه وسلم لم يكلف ا ل أ م ة بهذا هو أ خ ذ من نفسه أ ن ه يتبنى الدفاع عن المسلمين وانه يريد أ ن ينقذ المسلمين من أ ع د ا ء الدين عندك ق و ة النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك أ ن يرفع ولا أ ن يدفع العذاب عن س م ي ة وعمار وياسر وما ملك النبي هو في م ك ة إ ل ا أ ن يمر عليهم قائلا صبرا الا ي س س ر فان موعدكم الجنه لماذا لم يدفع النبي عن دماء المسلمين وهم لم أمامة أمامة وسلم عبر وإنما النبي يقف ويخاطب ويسمع أمامه أمامه أمامه الله عليه لم مباشرة الخندق الشاشات النبي في يقف ينقذ للنبي ذلك صلى عبر ويقول صبرا على ي س ر ف إ ن موعدكم ا ل ج ن ة و ي أ ت ي ه خباب ي ش ق و ي ق و ل يا رسول الله أ ل ا ت ب ع و الله لنا أ ل ا تستنصر الله لنا و ن ب ي صلى الله عليه وسلم يقول اصبر لماذا لم يفعل النبي هذا ل أ ن ه مستضعف وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ق ر ا ب ة ثلثي عمر ا ل د ع و ة لم يرفع سيفا صلى الله عليه وسلم ولم يجاهد حتى قويت دولة شيئا الإسلام ما فاذا أ د ن ل د بعد ف ع ثم ل ل ك م قويت له وطلب أدين العداء بلدانهم مراحل لابد منها له بالطلب مراحل فإذا في جاء واحد يكلف ا ل أ م ه لحظات الضعف ماذا به الله سبحانه الله وتعالى والرسول ا م يسمع ماذا نقول فيه خالف أ ص و ل ا ل إ س ل ا م في هذا الباب فلا يبتلى المسلمون وانما يؤخذ بالمسلمين حيث اخذتهم النصوص ولهذا انا اقول لك هذا الكلام ادفع هذا الكلام بالادله نقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا حصل منه النبي لم يدافع عن دماء المسلمين في لحظه الضعف وان ماتت سميه او مات فلان او علان بل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تجد قلبك قال اجده مطمئنا بالايمان يا رسول الله قال إ ن عادوك إ ل ى ذلك فاعود ورخص ا لعمار ن ب ي صلى الله ل ي ه من أ ج ل أ ن يحفظ نفسه وكان أ ص ح ا ب ه ماذا ي س م ع و ن يا خ و اخوان ن ماذا يسمع يا بهم الصحابة ماذا ي س م ع بهم ماذا يا س م ع ب ا ل ذ ي ي كان ق و ل ر ا ل الله ع ن ه ظهري ظهري كان النار فما النار يؤث بي فيعرى يوضع يدفع ثم على برد إلى النبي ما ملك أ ن يفعله ولا كلم قريشا في هذا بل لما اشتد العذاب امرهم بالهجرة, ثم ثم بالهجره الحبشه الاولى و ا ل ث ا ن ي ة ثم من ثم الهجره ة المدينة إلى النبي ملك ما سأل ذ الى أ ص ا ما بالهجرة النبي أمرهم مع دفعه ل أن ص المدينه ل عليه ل ه و س أم لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير ب ا ا ل ن ب صلى الله عليه وسلم ل ا عليه وسلم لا يبلغ النبي صلى الله مكانته وسلم وحي أحد حلد مجلد ولو كان الجهاد ي س ر ع في هذا ل أ م ر به الله عز وجل ن ب ي صلى الله عليه وسلم فسؤال بسيط جدا الذي فعله هذا ابن لادن لفعله في لحظات ق و ة ولا في لحظات ضعف طيب وكيف يفرض على المسلمين ما لم يفرض على نبيه صلى الله عليه وسلم ولهذا أ ت ى الشر أ ك ث ر من الخير ولو أ ت ى الخير ض ر ة من هذه الضرات ولهذا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى لما يقول ب أ ن هذا شؤم على ا ل أ م شؤم ة وشر على ا ل أ م ة وشر مع ص ع و ب ة هذه ا ل ك ل م ة إ ل ا أ ن ك إ ذ ا تدبرتها و ت أ م ل ت ه ا وجدتها ك ل م ة عالم فالامور ت أ خ ذ بالعواطف و أ ن م ا ت أ خ ذ بنصوص اشرائهم ل إ نحن نقول هذا لتعلم هذا ا ل أ م ر جيدا و أ ن لا أ ح د ي أ خ ذ الحصانه اذا ما خالف أ ص و ل ه لكن السنة والجماعة ل طبعا بعواطفنا دائما يبقى ن ت ج د العواطف ايه اي واحد يقوم على حاكم ظالم تلاقي عواطفنا م ع ه اي واحد يضرب م ص ل ح ة ل أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م ت ج ن ا معه يعني ه ذ ت ا ل ع و ا ط ف صحيح كده؟ يعني كده لك لهذا انا اقول لك أي واحد ت معاه ح ك م الظالم تتأكد ن هو آخذ الجمهور كله واي واحد اخذ كله يسب يعني إحنا ا لما آ ن ل حسن نصر الله سب إ س ر ا ئ ي ل هل فكر واحد أ ن حسن نصر الله سب ع ا ئ ش ة كل العالم ن س ي سب حسن نصر, نصر الله لاسرائيل فرفعوا ق د ر ه وجعله العالم المجاهد البطل المجاهد, كان تجعل اللافتات هنا في مصر البطل المجاهد بل خرج خطيب ع م ي ن بر وقال ان رباط ج ز م ة حسن نصرالله احسن اي عالم من علماء المسلمين لما مجرد سب اسرائيل ايه اللي حفظ نسينا جميعا سب حسن نصرالله نصر على ا خ ب ة المذاهب ومذهب التشيع و ا ل ر ا ف ي تذكرها هذا اللي تتكلم انت كده من الناس أ ن ت كده تتكلم عن ه ل ا ل ا ل ا لا لا لا لا تتكلم س ي ب و م اديلهم س ي ب ه م يا راجل و إ ن كنا نقول حتى لو حصل شيء من ا ل خير في سبح حسن صلى الله ع ل ي ل نقول وكذلك نولي بعض افضل ي ن بعض وحتى برضو لو حصل بعض مصالح مثلا من ضرب بعض مصالح عملك نقول هكذا لكن الحكم على المناهج والحكم على ا ل أ ش خ ا ص ما هكذا يقاس يقاس بميزان ا ل س ن ة لهذا إ ذ ا أ ر د ت أ ن تقيم أ ي شخص ويكون تقييمك تقييما صحيحا الزم أ م ر ي ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل مدى قرب أ و بعد هذا الشخص من ا ل أ ص و ل ا ل أ م ر الثاني كلام العلماء ا ل ق ب ا ر المعتبرين في مثل هذا الشخص إ ذ ا كانوا ممن عاصروه ا لك فأخر خلف, خلف العواطس ي ح ق ق أ ص ل ا من أ ص و ل أ ه ل السنه اجمعين ع ي هل تتخيل لو أ ن ك مكان ا علي بن ابي طالب أ ن ك ترفع سيفك لتقتل رجلا يقوم الليل ة كله ويصوم النهار يعني علي أخواني مشروع عن بن وكان من طالب قتل الخوارج قتلهم وكان قتل مشروع ولا قتل نوعان طب هل قتل علي من عبده بالولات ق ل من كانوا يعبدون الله هل قاتل علي تاركي ا ل ص ل ا ة أ و قاتل علي من يقوم الليل و ص و ل النهار لو علي ر ض الله عنه حكم العواطف ماذا ما ك ا يصنع لما قتلهم ولو أ ن أ ص ح ا ب علي نظروا إ ل ى العواطف بالعواطف ما قتلوا مع علي ر ض الله عنه ولكن النبي حتى يجرئ ا ل أ م ة على م و ا ج ه ة أ ه ل البدعه مهما كانوا ربتهم يقول لئن ا ض ر ب ت م لاقتلنهم قتل عاد أ ن ا أ ع ل ى م ن ا ز ل ن ق ط ة ص ع ب ة لكن لا بد أ ن تربي نفسك عليها شيئا فشيئا ف إ ن ن ا كما قلنا نحن ل ن ن أ ت ي ب أ ح م د بن ح ن ب ل يحكم لنا في هؤلاء لا ن أ ت ي ب أ ح م د بن ح ن ب ل يحكم لنا في مبتدعه عصرنا ولا بشيخ ا ل إ س ل ا م يحكم لنا في مبتدعه عصرنا ف إ ذ ا أ ر د ت ان تقيم شخصا ف ق ي م ب ا ل م ي ز ا ن ي ا ل س ن ة سب العلماء المعتبرين هؤلاء العلماء لهم ا ل إ م ا م عند الجميع بالتفاق و لا لا ماذا تسمي هذا توريط ا ل أ م ة في مثل هذه ا ل أ ش ي ا ء والتغريب بالشباب ماذا تسمي هذا ا ل آ ن المواجهه في لحظات الضعف ماذا تسميها فهذه الأمور ينبغي أن ينبغي تطبق بضبط الشر ولنريد ا ان ا ل أ م و ر تمرر حتى تهدم أ ص و ل ع ظ ي م ة ل أ ص و ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة كما ق ل ت لك ي ع ن ي ما ت ق و ل ي ا أخي وذكرت ل ك كثيرا هذا ي ح ن م ا تقرأ مثلا في كما ت ب السيد ث ل ق ط ب ب س ل الصحابة صريحا ثم بعد ثم ذ لك تقيم هذا الرجل ب أ ن ه عاش سيدا ومسيدا وعاش ق ط ب ا ومات ق ط ب ا طيب إ ذ ا عرضت اصل ا ل ص ح ا ب ة على هذا الكلام كيف تمرر ق و و ل عاش سيدا ت ومت سيدا كيف وعاش قطبا قطبا م هذا ب أ ي تمرير تمرره يبقى لا يضحك علينا الشيطان ويقول هذا سب للعلماء أ ق و ل لك ا ل م ب د أ لا تجز إ ذ ا اعتبرت ان كلام هذا سب للعلماء فماذا تعتبر كلام سيد ا ل ص ح ا ب ة أ ن ت تحكم إ ل ى م ب د أ لا ت ج ز ا و إ ذ ا اعتبرت ان هذا الكلام سب لبن ل ا ز ن فماذا تعتبر كلام بن ل ا ز ن في علماء العصر أ ن ت إ ذ ا حكمت حكم, حكم إ ل ى م ب د أ واحد لا تقبل ك ل ا م في كبار العلماء ثم ترد نقل كلامنا عن العلماء ولا سمع نحن الذين ننشئ نقل ولا هذا كلامنا سمع ثم ترد نقل في هذا يبقى المبدا لا ت ج ز ا و ا ل أ ص ل واحد طيب إ ذ ا اعتبرت حب ا ل ص ح ا ب ة و أ ن عدم ث ب ا ل ص ح ا ب ة أ ص ل اصول هذه ا ل س ن ة ا ل ج م ا ع ة و أ ن ث ب رجل من ا ل ص ح ا ب ة زندقه ة كما قال أحمد قال إذا ل رأيت ر ج يقع في أ ح د من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه على ا ل إ س ل ا م طيب إ ذ ا تقرر هذا عندك ثم أ و ت ي لك برجل يسب ا ل ص ح ا ب ة يقول في عثمان وعمرو م ع ا و ي ة و ب ي سفيان وهند يقول فيهم كلاما لا يرضي فماذا أ ن ت قائل خ ل ا ف ة عثمان خ ل ا ف ة نوره ش ي د ة ر ا ش د ة ب إ ج م ا ع ا ل أ م ة وهو يقول لقد كانت ف ج و ة فجوة بين خ ل ا ف ة علي وبين خ ل ا ف ة ا ب ك ر وعمر ويقول ان من سوء الطالع ان تدخل خ ل ا ف ة عثمان شيخا كبيرا فالشاهد في يا خواني هذا الأمر ضوابط السنة والجماعة هذا الباب أهل مهمة ينبغي أن يضبط وأن ضوابط أن أن حتى لا ت ت ص ر ب البدع الى المسلمين وحتى لا يدخل المسلم بدع ثم تغلف بالامور ا ل ش ر ع ي ة لانه طبعا لو انت ما انكرت ودما أنكر, انكر صارت كل ب د ع ة تمرر ولا احد انت ا ل ن ه ا ر د ة لو انا س أ ل ت ك مثلا او انت في نفسك الان تقول قال ه ب هذا الكلام ليه ما قالوش الشيخ فلان الشيخ كذا ي ه مدحا معناه س ك ت و ا مدحا طيب إ ذ ا مدح واحد من هؤلاء بغير ب ي ن ة هل يقبل كلامه ما يقبل كلامه, ما يقبل كلامه؟ لاننا ك ل م ل أ نريد أ ن نوقف ف ك ر ة أ ي واحد من هؤلاء حتى نتسرب إ ل ى شبابنا يعني لو سمع الشباب منا اليوم في وقت الحدث سمعوا منا كلام العلماء سوف تحصل ايه سوف تحصل توقف ل ا ن يمكن ان يفعل هذا الرجل ويقول ل ب اني ا ر ي ز ة ن ا خ ل ي ف ة هذا الرجل أ ط ل ع أ ن ا برضه عن من ايه ا خ ل ي ف ة هذا الرجل في إ ي ه في ن ص ر ة ا ل س ن ة إ ل ز م ملازمه العلماء رحمه ومصر ل ا علموا الأمة ب ا ل أ م ة الحمد لله في لحظات الضعف يوم ان لم يستطع العلماء الامساك بالسيف أ م س ك و ا بالقلم و أ ط ل ق و ا اللسان وعلموا ا ل أ م ة دين محمد صلى الله عليه وسلم ولله الحمد والمنه ولهذا ر أ ي ت نتاج ا ل س ن ة في العالم كله على أ ي د هؤلاء و أ ن ا كررت كثيرا ً ان تنظيم القاعده الحقيقي الذي نظم ق ا ع د ة للمسلمين ق و ي ة هم ابن ب ا ز و ا ل أ ل ب ا ن ي ومقبل وابن ع ب ن ي هم دول ا ل ح ق ي ق ة الذين وضعوا ق ا ع د ة الحق في ا ل أ م ة ولله الحمد لله ولست أ ب ت ع د بك كثيرا ً أ ن ا أ ق و ل لك أ ن ت أ ن ت أ ن ت على يد من استقمت و ا ل آ ن دعوتك بفهم من من علماء عصرك هم هؤلاء ل ا هؤلاء يقال انه ينبغي ان يحجر على عقولهم وينبغي ان يتركوا ا ل ف ت ي ة في بلاط الملك وان العالم لا يكون عالما صار ما ي أ خ ذ راتبه من الدوله ة ارادة أخذ الشباب بعيدا عن طريق الهدى دي دي بعيدا بقى الشباب اخذ طريق ل عن د دي فردية دي ى منايك في التاريخ مش مسائل اخوان اقطاء بتقرر في التاريخ فينبغي ان يقال في هذا ا ه الكلام وهذه حيثيات ك ث ي ر ة ذكرتها لك فماذا انت ت ب ق ل ا ل ن م الان ذ ا انت ل ايه بس هو ب ر ض و ا ر ه ب ا م ر ي ف ا نعمل ب ر ض و زي مظاهرات ا قلنا م وخروج لو فرنسا ضربت امريكا ه ن ف ر ح رحنا فهذا ر امر ب فرحوا في بين الفرس و اللقاء في ل بين ا ل والروم ف ي قدم الأرض يوم ب ع د غريب ل ب و ن ف ي بضع سنين ل ل ه الأمر م ن قبل ومن بعد بيفرح ل ومن ويوم م يدي ا هذا ن بنصر إلا ينصروا يشاء من ف ه أمر جبل لكن ده شيء و ا ل ض و ا ب ه ا ل ش ر ع ي ة شيء إ ي ه شيء آخر وليست عاطفتك أ و لمعاطفتنا لكن لا بد أ ن تقال كلمات الحق ل ل أ م ة ه ذ ه لا بد أ ن تتغير بالدليل ب لا تتجنب كل ما قيل بالضبط انتقل عن القيء السنه الله ل تتجمع الجماعه ا ع و ا الناس عايزة وإحنا لو ا الله على اللي... على الناس اللي بتتكلم ا ل ك ت ب دي ت ومعملناش زي بن لادن و خ ل ا ل م ن ا دا مش هاد ن ق و ل لك يا أ خ ي أ ن ت اتهمتنا اتهمت ا ل ع ل م ا مرات مرات تقول ما بيشتركوش في ا ل ح ي ا ة ا ل س ي ا س ي ة ومرات تقول ما بيجهدوش أ ع د ل و ا الكتب يا أ خ ي إ ح ن ا ا ل آ ن رجعنا ميه س ن ة وشوف اللي جلسوا م الكتب وعلموا وشوف اللي د خ ل و ا ا ل ح ي ا ة ا ل س ي ا س ي ة ماذا صنعوا وشوف اللي رفعوا الجهاد ماذا صنعوا او ب ح ي د ة بحيدة مختصره, مختصرة اناس من ستين سنه دخلوا ل ح ي ا ة س ي ا س ي ة ماذا فعلوا <تصفيق> أ ي إ ي ج ا ب ي ا ت حققوها لدين الله و ل س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم أ ي س ن ة رفعوها أ ي ب د ع ة قمعوها الجواب صفر ولا في حال يا اخوان حد عنده شيء الجواب صفر الذين حياة سياسية إلى الآن الجواب فالذين علموا الأمة وأخذوا بالكتب هذه الصفراء, اللي تقال الصفراء ماذا بتقول إلى هذه صفر صمعوا كلكم جزء من حسنتهم ا انتم تربيتم على يد اي سياسي طيب بشرط طيب الحياة السياسية بشرط هؤلاء الساسة فلم يحققوا شيئا قديم فين اللي البلد نترك من من الزمان الان المجاهدين اقتحموا رفع الشريعة يحكم اللغمة هؤلاء الثالثة الى الجهاد الجهاد دعوة تقال فلم المسلم دعوة الاسلامية بحركة قاموا ففتحوا هل مثلاً فرنسا ب تحكم ا ل آ ن ب ا ل إ س ل ا م لأن ل ا م ج ه د ولا فتحوه؟ هل المجاهدون مثلاً فتحوا اليابان و ل ا فتحوا كوريا مثلاً؟ والهند ل فتحوا ا مثلا ً ذما استطاعوا أ ن يحكموا شريعه في بلد من بلاد المسلمين فضلا ً عن بلد من بلاد ا ل ق ف ا ر لكن ماذا فعل الذين ربوا ا ل أ م ة على العلم الشرعي ماذا فعل؟ ابن عبد الأمة؟ ابن الوهاب فعل في عبد ما هو أ ث ر ابن عبد الوهاب ما هو أ ث ر محمد بن ابراهيم ما هو أ ث ر الالباني ما هو أ ث ر ابن باز ما هو أ ث ر العثيمين ما هو أ ث ر في مصر أ س م ا ء انت لا ث ة ع ا ر ف ه ا ولم تشكر يوما ما على أ ن ه م نفع الله بهم هذه البلد هل تعلم وتسمع ع ن واحد محمد الفقي ا س أ ل أ ب ك د ه ا س أ ل جارك ا س أ ل أ ح د بعد تعرف في واحد محمد الفقي في واحد اسمه عبد الرحمن الوكيل تعرفه في واحد اسمه عبد الرزاق عفيفي تعرفه في واحد اسمه خليل هراس تعرفه في واحد اسمه جميل غازي تعرفه في واحد اسمه احمد شاكر تعرفه هذه أ س م اسماء ء أ ب ح ت إ ل ى التوحيد في هذه البلد ونفع الله عز وجل بهم ن ف ع عظيما لكن لن يذكروا انما ذكر من في البلد وصار منهجا ويدعى له ويذكر في أ ص ح ا ب الهمم في هذا العصر من أ م ث ا ل البنا وقضب وغير هؤلاء الذين أ ث ر و ا في الواقع على زعم هؤلاء أ ث ر و ا في واقع الامه أ م ة ل دول دعاة التوحيد الذي ذكرت أ س ا ء م أزمة لما الرحمن لك دول دعات التوحيد الذي السنة في الغربة النهاردة العبد الرحمن الوكيل وتنظر كيف كتب دعاة وتنظر التصوف أنت تقرى في نقرر في ونفع الله عز وجل بكلماته وبكتاباته لا يمكن تصدقي ان الرحمن والكلمه في زمن تكلم بهذا من الذي ك ا معه لما ت ق ر أ لخيرها الراس وهو يشرح كتب اهل ا ل س ن ة من ا ل و ا س ط ي ة وغيرها لما ت ق ر أ لحامد الفقي وهو يحقق كتب اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ويخرجها ل ل أ م ة كل هؤلاء لماذا لا, يرفع قدرون؟ لماذا لا يذكرون ر ف ع قدرون ا لا ي ذ كما يذكر غيرهم هذه م س أ ل ة اخواني أ ن ا أ ط ل ت فيها شيئا ما لكن كان لا بد من هذه ا ل و ق ف ة حتى نعلم جيدا كيف ت ق ص ا ل أ م و ر وكيف توزن ا ل أ م و ر ف ك ي ف يقدر أ م ر ا ل أ ش خ ا ص وامر الجماعات وامر ا ل أ ف ك ا ر هذه أ م و ر س ي س أ ل و ن ا ل ل ه سبحانه وتعالى عنها و إ ذ ا اعترضت على مثل هذا الكلام فان كنت طالب علم فأرجو دا الا تعترض الا إ بدليل لو عندك أ د ل ة في هذا ما في اشكال لكن إ ن أ ر د ت ان ت ع ر ض بالعواطف فاعلم أ ن العواطف لها مجال غير م ج ا ل العلم حاصل الأمر اذا حاصل ا ل أ م ر إ ذ ا أ ر د ت أ ن تنتقد و أ ن تقيم فارجع إ ل ى أ م ر ي ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل يا عسلام مدى م خ ا ل ف ة أ ص و ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ و موافقته ا ل أ م ر الثاني يا أخي كلام علماء العصر في شخص أ و في ج م ا ع ة أ و في طائفه ة السنة والجماعة يبقى أي الثاني فيما قالوه على إلى الأمر الأول اعرض الأمر ارجع علماء أصول أهل فكر عصرك في الجرح المفسر مقدم و أ ن من جرح جرحا مفسرا فمعه ز ي ا د ة علم وليعارض ا من جرح ج ر ي ح ا مفسرا ل الا يعارض إ بالدليل و إ ل ا ب ا ل أ ص و ل ا ل ش ر ع ي ة لا بالهوى ولا بالعواطف ف إ ن ه ا لا تنفع ولا تجدي فلهذا قال آآ آآ يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن ان قوما يقرؤون ا ل ق ر آ ن و ت ق ص ر و ن العلم ويزعمون الا قدر ذكر ما لهم ثم قال ويزعمون الا قدر فماذا قال من كلام عبد الله بن عمر اخواني شوفوا هذا الذي نقول الان ذا تطبيق عملي لما نقوله الان ماذا قال عبد الله بن عمر, عمر؟ فيمن زعم الا قدر ماذا قال قال رضي الله عنه ف إ ذ ا لقيت أ و ل ئ ك ف أ خ ب ر ه م أ ن ي معهم أ ن ي منهم بريء و أ ن ه م مني برءاء والذي ي ح ل ف به عبد الله لو أ ن أ ح د ه م أ ن ف ق مثل وحد ذهبا ما قبل ذلك منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره كلام واضح. شبهات قد ينكر منكر كفرية كمان يقول قائل على القدر العلم واضح شبهات هذا ابن وأختم نعمى عمر منكر تبقى وبعدين قد شيخ ده في صورة بيجر ف لو كنا م كان عبد الله بن عمر لانكرنا هذا لكن قد يكون انك تكلمت عنهم في امور ع م ل ي ة ب س ي ط ة أ وكذا نقول أ و ل ا ليست ب س ي ط ة ل أ ن هذا مما ما م وقع في قطب وما وقع في بلاد وغير هؤلاء مما يخالف اصول اهل السنه والجماعه الذي ينبغي أ ن يكون كل طالب علم عليه و أ ن يكون فاهما له محققا إ ي ا ه حتى لا تلج البدع إ ل ى ا ل أ م ة ف إ ن ا ل أ م و ر ت ب د أ صغارا ثم تعود كبرا ا ا ل أ ث ر الذي رواه الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أ خ ذ ر ابن مسعود أ ن أ ق و ا م ا يجلسون في المسجد يسبحون ق ر و ن ي ويحمدون ويكبرون تسبح تحمل تكبرا ي فقط وجاء أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي إ ل ى عبد الله بن س ع و د و أ د ر ك خطر ا ل أ م ر وجاء إلى ع ب د الى ل قبل ل ه بن أن سعود يخرج إ ثلاث الفجر فوجد الطلاب فوجد عبد ل ى الله بن ع مسعود ع م م يا أبو و ى قال ي انتظرتك وقف على ر أ س هؤلاء هؤلاء فقال ط طريقة تسبحون وكبرون ورحمدون غير على ن ب ي ص له ى ا ل ل عليه وسلم ف ق ابن ل له مسعود ماذا تصنعون قال ابناء يا أبا عبد الرحمن والله الله وكذا. قال هل اعددتم سيئاتكم و أ ن ا ضمن ا أ ن الله عز وجل لن يضيع من حسنتكم شيئا ثم قال رضي الله عنه ما راكتكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه آميته لم تقصر وهذه يا أبو لم تبلع متوافرون يا الله يا وهؤلاء أفرع أبو أصحابه تقسر عليه تبلع صلى هذه وهذه ثم قال ثم ق اما ل إ أ ن ك م أ ه د ى من أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم أ و مفتتحوا باب الضلاله قال يا ابن مسعود والله ما أ ر د ن ا إ ل ا البر قال كم من مريد للخير لم يبلغه ثم قال إ ن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج أ ق و ى م ن أ م ت ي ي ق ر و ن ا ل ق ر آ ن لا يجاوز حناجرهم قال الراوي ولقد ر أ ي ت هؤلاء يوم النهروان يطاعنوننا بالرماح بالرماح ف ت ب د أ ا ل أ م و ر صغارا ثم تعود كبارا لهذا لا بد أ ن ن ق ف اخواني أ م ا م ا ل أ م و ر ا ل ص غ ي ر ة فلا ت خ ذ ن ا العواطف ه ذ ه ا ل أ م و ر ا ل ص غ ي ر ة ي و ش ق أ ن تلف ق ل ي ب ا ل أ م و ر ك ب ي ر ة فكيف إ ذ ا كانت ك ب ي ر ة فهل نجعلها ص غ ي ر ة أ م نقوم كما قام أ س و د ا ل س ن ة و أ ب ط ا ل الحق في كل عصر من العصور يردون أ م و ر الناس إ ل ى ا ل أ م ر الاول أ و ل ل عليه النبي صلى الله عليه ذ ي كان س م فلا ي أ ت ي ن ك الشيطان ويقول لك يا أ خ ي دع كل واحد يخدم الاسلام إ س ل م لماذا لم بطريقته بطريقته ينشر إخير يترك يا أخي يا أخي يا أخي نقول أهل واحد ا دع كل ل ن ة ا ج م ي ينشرون ل ل إ س ا بطريقته ه وهم تنزيه م القائلون ا ل ل نريد عن ك لماذا نقص وعيد ل يا أ خ ي لم ي ط ر ق ا ر س و م ة ا ل ج م ا ع ة ا ل ا ش ا ع ر ة ينشرون الاسلام بطريقتهم وهم يرفعون طريقه السلف اسلم قالوش السلف وطريقة وأحكم مدحوا بالسلامة الخلف الطائفتين مدحوا أعلم لكن فرد عليهم شيخ ا ل إ س ل ا م وقال والله لا يقول هذه ا ل ع ب ا ر ة إ ل ا غبي من ا ل أ خ ب ي ا ء إ ذ كيف تكون ا ل س ل ا م ة بلا علم وحكمه ة والحكمة سلامة السلامة والحكمة وكيف يكون العلم والحكمة بلا سلامة؟ تجعل في جزء وتجعل العلم في في العلم بلا العلم تجعل جزء جزء إن ذ فلماذا ا عجاب الجماعة الصوفية لشيء لم وينشرون يطرق يخضرون سنة ولماذا لم يطرق ارسلنا الجامعه الجاميه ينشرون الاسلام أ ب د ابدا أ انت ت ط ر ق سبيلا واحدا وطريقا واحدا ما كان على ا ل س ن ة قال الله تعالى و أ ن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن س ب ي ل فاياك أ ن تؤتى ا ل س ن ة من قبلك واياك أ ن ترفع البدعه من قبلك ورب عاطفة مررت بدعة ومن ه د ت س ة كلمة مرة وربى وقت إليه وإن كانت إليه حق في يحتاج عارض ص ل ل وجل بها الأمة فوقت النفسك ه بها عز على فوقت ن ش الحق ا بدليله ومن ع ر وتكلم فليتكلم بالدليل وحينئذ ف ا ل م ع ر ك ة معركه حجج وليست م ع ر ك ة عواطف أسأل الله تبارك أن الله تعالى تبارك بمن وكرني يحفظ علينا وعليكم ديننا و أ ن ينشر بنا وبكم س ن ة نبيه صلى الله عليه وسلم إ ن و لي ذلك والقادر عليه